بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أكواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إن لأنه كان ثوابا